بسم الله الرحمن الرحيم وسِئِلَ الَّذِينَ تَتَّقُوا رَبَّهُمْ بهم إلى الجنة الزمرات <تصفيق> حتى. عند ve ııalı alhamdulillah illezi cedukanı vagede ve aürstan alarzı natabu ve ümün وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وترى الملائكة تحيط فينا من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 دي وَقَابِ تَوْدِ الشَّدِيدِ لِقَابِ بِطُولِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ آمين انتزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شد إليه المصير